عَبْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْتُوَاهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِيهَا ذَا لَبَلَغَ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إن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 114. ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 115. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 116. قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون